في جميع أ ح و الا ه إ ل أ ن يدور بين الشكر والاستغفار فهو إ م ا في نعم تحوطه و إ م ا في ذنوب يقترفها بالنسبة ل ل ن من أعظم النعم حين س الى د ي اخر قبل البدء في شرح هذا الكتاب نشكر الله جل وعلا بادئذي بدء على أ ن من علينا بهذه ا ل ن ع م ة وهي ن ع م ة هذه الغرفه ة المباركة التي ي ت المباركه ب ع ة ن ت د الحديث ى أهل ت ط و ن نسأل الله جل وعلا أن تكون وأن والتي وعلا الله داعية بها ا جل إلى سبيله ل يعم ي خ وأن ي ب ا ر في ي من قام ع ل ا وسعى في نشرها بين إ خ و ا ن ه فجزاهم الله خيرا وبارك الله لهم في سعيهم والشكر هو من أ ع ظ م الوظائف فبه تثبت النعم وبه تزيد النعم كذلك قال جل وعلا وإذ ولئن كفرتم إن عذابي لشديد فبالشكر تزيد النعم وتبارك وتكون ربكم عذابي فبالشكر لها تزيد تأذن شكرتم كفرتم تزيد لأزيدنكم لشديد النعم قال النعم كذلك جل لئن إن ا ل ع ا ق ب ة في ا ل أ و ل ى و ا ل آ خ ر ة والمسلم إ ذ ا نظر في أ ح و ا ل ه لا يرى نفسه إ ل ا متقلبا في نعم الله جل وعلا ل المبارك يقول ابن عيينة رحمه الله قال إن من شكر الله على النعمة غ ر رحمه ف سفيان ة وكما ابن من شكر عيينة إن أن تحمده عليها وتستعين تحمده طاعته عليها بها على فنصيحه م م ا الله شكر استعان بنعمته على ع م ت ه ف ن ص ي اخواني أ ن نشكر هذه النعمه ة ذ ه ا ل ن على م ة ع هذه ا ل غ ر ف ة التي قربت البعيد وجمعت بين ا ل إ خ و ة ويسرت التواصل وأعدم التواصل هو التناصح في دين الله وأعدم دين ما يسمى التناصح الله التناصح نتناصح أن التوحيد في في بعلم وهو ا ل م المجالس ر ا ا د بهذه ل و ن ع م ة قيد فالنعمة صيد وقيده شكره و ا ل ن ع م ة كذلك ابتلاء قال جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير ف ت ن ة فهذا من الابتلاء و ن س أ ل الله جل وعلا أ ن يوفقنا لشكر هذه ا ل ن ع م ة ولا ننسى شكر إخواننا الذين بدلوا الذين ا ل ن فصلى س والنفيس تيسير وكل وفي أمور غال في تحقيق هذا المطلب وفي تيسير أمور هذه الغرفة في ف تحقيق هذه الله جل وعلا أن ن ان وعملهم ا ا ل يجعل ن الذين يكلؤوننا يبخلون وبدعائهم ولا يبخلون علينا نصلى الله به هذا العمل حجابا لنا من النار يوم لا ينفع م ا ن ولا بنون إ ل ا من أ ت ى الله بقلب سليم ا ل أ م ر الثاني وهو لماذا د ر ا س ة علم التوحيد الجواب أ ن د ر ا س ة علم التوحيد هو تحقيق لامر أ م ر ل ل جل وعلا ل ه ع دراسة علم التوحيد ل تحقيق أ م الله جل وعلا القائل في كتابه فقد ا لا إله إلا الله ع ل إله لذنبك م أنه واستغفر ف أ م ر الله جل وعلا بتعلم التوحيد و ا ل أ م ر ا ل آ خ ر وهو السير على نهج ا ل أ ن ب ي ا ء فكل من سلك في دعوته مسلك ا ل أ ن ب ي ا ء حق عليه أ ن يكون أ و ل أ م ر ه و آ خ ر أ م ر ه وكل أ م ر ه أ ن يكون ا ل د ع و ة إ ل ى التوحيد وما بعد ذلك تبع لهذا ا ل أ م ر العظيم ف ا ل أ ن ب ي ا ء هذه دعوتهم ولقد بعثنا في كل أ م ة ا ل رسوله ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فهذه د ع و ة ا ل أ ن ب ي ا ء جميعا وقال جل وعلا وما ق ا وعلا ل جل و أ ر س ل ن ا قبلك من رسول إ ل ا نوحي اليه انه لا اله الا أنا فاعبدون و انا ل م ل ن قبلك س و فاعبدون ل من دون ي فهذا هو السبب في اختيار هذا العلم في تقديمه على غيره من العلوم. فإنه أول ما يؤمر الناس به. ا ل أ م ر ا ل آ خ ر والذي هو سبب لاختيار هذا الموضوع ذكرنا ب أ ن هذا تحقيق ل أ م ر الله ا ل أ م ر الثاني أ ن ه السير على نهج ا ل أ ن ب ي ا ء ومن كان بعدهم منها م م ا سلك سبيلهم ا ل أ م ر الثاني وهو النصيحه دراسة علم التوحيد المراد الدين رسول ر النصيح الصلاة والسلام الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه س علم عليه لقوله لمن لله ل ل و و به و ل أ ئ م ة المسلمين وعامتهم و أ ع ظ م ا ل ن ص ي ح ة أ ن ننصح الناس بتحقيق التوحيد ا ل أ م ر ا ل آ خ ر وهو التحذير ولهذا كان ح د ي ف ه يقول كان وكنت الناس الله يسألون عن رسول عليه أسأله الخير الله وسلم مخافة الشر يدركني وقد, جاءت وقد جاء ت المتواثرة تواثرا الأحاديث الكثير معنويا بأن ه ذلك ه ا أ م من ة ستتبع سنة ا قبلها ن وقد ذلك جاء صريحا في البخاري وغيره كقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و هذا كان في آ خ ر حياته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أ ن ب ي ا ئ ه م مساجد لما علم من ان أن هذه ا ل أ م ة ستسلك مسلك من كان قبلها من ا ل أ م م ا ل ض ا ل ة اليهود والنصارى والمجوس وغير ذلك فهذا هو المراد بهذه المجالس وهو التحذير ق د يقول بعض الناس لماذا التوحيد ونحن مسلمون وإنما كان خطاب الله جل وعلا ودعوة رسوله إلى أهل الشرك كما كان الحال في إرساله إلى اليمن لما قال له إنك ستأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما إليه وإنما كما معادا قوما ما كان خطاب كان كتاب ندرس ونحن إنك ودعوة تدعوهم ستأتي في ش ه ا د ة أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله أ قائل و ل ق هذا أ ت ي من سوء الفهم ف إ ن النبي عليه الصلاه والسلام دعوته هي الرافعه ا للاشكال والسلام من ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم كما في قصه ة إجعل إجعلنا لنا لما قالوا النبي ذات أنواق. قال ل أنواق ذات أكبر إ ن فالناظر ك قال بن الى ل م و س احوال المسلمين الان بل كثير من المسلمين في شتى بقاع العالم يرى ما آل به أو م ال آ بهم في أ ح و ا ل ه م وفي عاداتهم ب ت ه م وفي ع د ا و أ ح و ا ل ه م من انتشار المشاهد والقباب والشركيات ق ب ب ا ا و ل و ا ل م ض ا ه ر الشرك ك ث ي ر ة تكاد لا تحصى تعليم التوحيد التوحيد ترفع علم علم نقول الضلال بل من هذا دراسة إن الشبهة عن الناس وفي ت ح ه نفس الناس وفي ن ا س ا ل ع م بأمر ل ا ل ل ه وفي ا نفس ن ة الناس أ ب ي وفي نفس ا ل ن ا ه وفي نفس الناس وفي نفس ا ل د ا س وفي د ر س ع ل م ا ل ت و ح ي د وأعظمه ا ل ن ص ي ح هذا ف ي م ا يخص ل م ا ذ ا ن ت د ر س ع ل م ا ل ت و ح ي د م ن الأمور ا ل م ه م ة و ا ل ت ي ي ن ب غ ي ا ل ت ن ب ي ي ه ه ع ل ا وهو ما اشتهر عند أ ه ل ا ل س ن ة من أ ن ه م قسموا هذا التوحيد إ ل ى ث ل ا ث ة أ ق س ا م وهناك من يقسمه الى قسمين بل المشهور, المشهور ي وتوحيد وتوحيد ن ا ل م ش ه ولكن ه م و ل وجد في هذه ا ل آ و ن ة ا ل أ خ ي ر ة من أ ه ل العلم من يطعن في هذا التقسيم بل من يشبه هذا التقسيم بتتليت النصارى وممن رفع هذه ودعا إليها وممن ناوى أهل التوحيد في هذا التقسيم الشيخ أبو التقسيم رحمة رفع الراية في عليه هذه إليها أهل هذا الله الشيخ غدى و غ فانه ر ل ل ل ه ا و ل ممن وسم هذا التقسيم بالمحدث حتى أ ن ه زعم أ ن ه من قبيل التثليث ل أي ا ت الذي عند النصارى وهناك من كان قوله قريبا من قول الشيخ ابي غ د ب ر ح م ة الله عليه وغفر الله لنا وله وهو قول الشيخ الصاوي وعنه الله عنه التقسيم الشيخ وذلك أنه جعل هذا عفى أنه ا ص ط ل ح ي ا لم يرد به آ ي ة م ح ك م ة أ و س ن ة م ت ب ع ة و أ ن ه لا يوجد حدود ف ا ص ل ة بين أ ق س ا م التوحيد و أ ن ه ا لا تكون في ذاتها معقد ولاء وبراء قال و و ل جل ل ه ع رب ا س واستبر م وما بينهما تعلم سميا ا ا والأرض لعبادته قال و ت هل له فأعبده جل وعلا رب السماوات والارض أ ر ض ل الكلام على ل آ ن ما ا يسمى بتوحيد ب به رب و السماوات و ر ا ل أ وما بينهما ثم قال جل وعلا ف ع ب د هذا ه هو القسم الثاني فأعبده فأعبده العروه بتوحيد واستبر لعبادته وهذا ما يسمى بتوحيد ثم قال في القسم الثالث هل تعلم له سميا وهذا هو ما يسمى عند أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة ب توحيد ا ل أ س م ا ء والصفات والايات في الكلام على الربوبيه و ا ل أ ل و ه ي ة و ا ل أ س م ا ء والصفات ك ث ي ر ة بل القران آ ن كله توحيد ل ق ر آ كله توحيد ولكن هذه ا ل آ ي ة جمعت هذه ا ل أ و ص ا ف وكذلك يوجد هذا في ا ل ف ا ت ح ة وهي أ ع ظ م ص و ر ة في كتاب الله جل وعلا قال جل وعلا الحمد ل ل هذا رب、العالمين. الرحمن الرحيم انظر الحمد لله رب العالمين الحمد العالمين لله ه ه ل ل ك الجزء م ع ى على الرب الرحمن الرحيم الكلام أوصاف الله مالك يوم الدين ثم قال إياك نعبد وإياك هذه هذا ا ل نعبد يوم ثم نستعين من هذه ا ل ص و ر ة جمع هذه ا ل أ ق س م ومن تتبع آ ي ة ا ل ق ر آ ن وصور ا ل ق ر آ ن سيجوز شيئا الكثير ا ل أ م ر ا ل آ خ ر أ ن إ ت ب ا ت هذا التقسيم دل عليه الاستقراء والاستقراء من المسالك ا ل م ع ت ب ر ة عند أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة ف إ ن إ ت ب ا ت هذه ا ل أ ق س ا م الثلاث ت ا ب ت بالاستقراء وقد نص على ذلك علماء كثر منهم المتقدمون ومنهم المتأخرون الإمام المفسر العلامة الشيخ الأمين حتى نص الشنقيطي على ذلك في أ ض وهناك ا البيان ء أن وذكر ذ ا م م م ذل ل ع اخر مما نصوا على ذلك ذ ل الإمام التوحيد ك كتابه ابن منده في كتابه وكذلك أ ب و يوسف صاحب أ ب ي ح ن ي ف ة وكذلك ا ل إ م ا م أ ب ي ح ن ي ف ة والطحاوي رحمه ة ا ل ل عليه وكذلك الله إ م م ا ا م ف س ر جرير الطبري القيرواني ابن وابن حبان البستي صاحب الصحيح وكذلك ابن أبي زيد وكذلك و ا ل م عليه ر و ف ب ا ك الصغير وموجود ذ ا كلام الإسلام وابن القيم في شيخ وغيرهما ومن الفتراء أ ن ينسب أ ه ذ ا إ ل ى شيخ ا ل إ س ل ا م فان شيخ ا ل إ س ل ا م ليس هو الذي أ ح د ث هذا القول فقد مر معنا أ ن هذا ت ا ب ت بكتاب ا ل س ن ة والاستقراء هذا هو وهذا الله الله نسأله سبحانه ويعينه بإذن الذي مما ينبغي أن يعلم فيما يتعلق بتقسيم التوحيد الأمر الآخر ما هو المراد بالتوحيد وهذا سيأتينا إن شاء الله جل وعلا بإذن الله جل وعلا يعلم بتقسيم مفصل ينبغي يتعلق يوفق أن إن أن جل جل المراد بالتوحيد هو تحقيق ما لله من حقوق فهو إ ن حقوق ا ل ل هي أن يعبد فلا يشرك أن فلا أ أفعاله وأن أ ن يوحد في يوحد في سبحانه م ا وصفاته ئ ه فهو س ليس كمثله شيء لا في الوهيته ولا في ربوبيته و ل ا في أ س م ا ئ ه وصفاته فالمراد بالتوحيد تحقيق ما لله من حقوق و س ي ي أ ت ن امر إن شاء الله ا ل هذه تفسير أ و بإذن اخر ل ل الله جل وعلا ه مواضعها ومواطنها في أمر شاء إن آ ما هي ا ل غ ا ي ة من دراسه ة علم التوحيد سبق أن ذكرنا سبق ب أن أ ن لماذا اخترنا علم التوحيد أمر آخر لكن هذا هذا هي هو الله ما الغاية من دراسة علم التوحيد لا كان الأمر العظيم هو تحقيق أمر أمر من علم آخر لكن جل شك تحقيق وعلا و ا ل أ م ر ا ل آ خ ر هو أ ن يحقق أو تحقق ا ل ع ب و د ي ة على القلوب والجوارح و ا ل أ ل س ف فالمراد ب د ر ا س ة علم التوحيد ليس هو مجرد حفظ المسائل ليس ه ولكن مجرد حفظ ا م المرور س ا ا ئ ل على ل أو ت ا ب و ل ك المراد من د ر ا س ة علم التوحيد هو تحقيق ا ل ع ب و د ي ة لله في القلوب و ا ل أ ل س ن والجوارح ي في ا جميع, جميع, جميع ل ولهذا ا و ل لا ينفعنا مجرد ا ل م ر و على هذه المسائل ومدراستها فان إ ن ل ل لداته ع م مراد غير إ صح العلم ت ب ي ر ا ع ل غير مراد لذاته وذلك أ ن العلم لوحده غير منجن ولهذا قال جل وعلا هل أدلكم على أليم تنجيكم من عذاب تجارة ف إ ن مجرد العلم لا ينجي إ ل ا ل و كانت العلم مزردا العلم المزرد منجيا اللما قال جل وعلا هل أدلكم على ج الدلاله ر ة تنجيكم ب لو, كان الأمر يعني لو كان العلم لقال هل كان منجيا أ ك م على ت ج ر ة تنجيكم فكان جوابا و ك ن قال ل أدلكم على تجارة تنجيكم فمزرد الدلالة لا تنجي ج ا ر ة ت ك م فمزرد ا لجاء د ل ل لا ا ة ت ن ي فلو الدلالة تنجي الفعل مجزوما هل أدلكم على تجارة تنجيكم تجارة و ل ك ن ق ا ل جل وعلا هل ل أ د ك م على ت ج ان ر ة ت ج فمجرد ي ك م العلم د ل ل ا ة ى الخير ج ر د تعلم اذا ل ل ع م مجرد حفظ لم إذا لم يعمل به كان وبالا على صاحبه كما قال ا ل إ م ا م السفارين ن من وجاءت وأحاديث وعالم و أثار عباد ا ت بذلك بعلمه معذب قبل لم يعمل ل فإن أ العالم من الذي لا يعمل بعلمه ويقول الناس كنت أ م ر ك م بالخير أ و بالمعروف ولا اتي وانهاكم أ ن ك م ع المنكر و ت ي و ه ذ علم التوحد بل هذا شامل ل هذا ل ل ل ا ع و ا ل ش ر عن ي ي ة وهذا ب غ ي المنكر س ل م ي ب غ ي ي على المسلم أن و ن على ذ ك من هذا فلا ت ك واتيه ن ي فإن ن كذلك فهذا ك ن ل ل ا على خلل في التوحيد وهو ا ل إ خ ل ا ص يعني أن هذا العلم غير يعني والرياء فينبغي ينوي وفي جميع كثير العلم وتعالى للتعالم للسمعة على العلم ورفع عن علما وعملا العلوم أن أن تكون سبحانه تكون النفس أن نفسه تجدون أن كثير من العلوم ممن أو أحواله هذا هذه لله لهوى بهذا الجهل ولهذا الدراسة لا مرادة إما المسلم وسلوكا بل قد شارك فيها البدع كثير من أهل من ومع ذلك ما كان هذا منجيا لهم من و ص م ة القدح أ و ا ل و ص ببعض البدع فمن أ ك ب ر ا ل أ م ث ل ه على ذلك هو علم الحديث وعلم الحديث علم كله نصوص、شرعية. ولهذا ما ينفع مجرد حفظ هذه النصوص ولهذا علم شرعية ينفع الحديث كله الرجال ما مجرد من حفظ في, في كتب هذه نظر وطالع أ ق ر ب كتب رجال على سبيل المثال مثلا كتاب تقريب التهريب أ و ت ه د ي ب التهريب الذي هو أ ص ل ه سيرى أ ن كثيرا من أ ه ل هذه النحل أ ن ه م وصموا ببعض البدع وصموا ببعض البدع فتجيل منهم أثقة التبت ولكنه قدري أو يكون مرجئاً أو منهم مرجئا مرجئيا البدع التبت ببعض فتجيل قدري أثقة ومنهم ا ل م ع ت ز ل ة ومنهم الخارجي ف إ ن ه ذ الاعتناء ا بهذا العلم لا ينفع صاحبه ل ا ي ن ف ع ص المراد ح ب ه وإن ا بتعلم علم م العلم ذ ا ا وهو م به ولهذا إذا قيل ل إذا ع ا الحديث ا فالمراد فالمراد ء أهل ل ف ماذا ر د ب ل ك ف ل م ر العمل د من ك م ة ل ا ء أ ه الحديث أي الذين أي يعنون به ن ق ل ويعنون به د ر ا ي ة و ر و ا ي ة وعملا بل كل من اعتقد الحديث وعمل به فهو من أ ه ل ه و إ ن لم يكن من ناقله ي ولا من كتابه ولا من ناشره فكل من اعتقد الحديث وعمل به وتدين به فهو من أهل اهل ل ل ح د ي ث ا ا ش د من ا ك ل الحديث م أنه ا ماذا ينفع مجرد ف ظ ا ا ل أ ح أو أن تكون من أهل أهل أهل تكون وكان هو من هناك من أهل العصر من كان من أهل الضلال وكان هو في علم الحديث له قدم له الحديث بل العصر الضلال الحديث في ولكن ه لم أ تجد ي يأتى العقيد ذكاء ذلك زكاة ومثال ولم و قتلن علم ت كثير من الفرق الإسلامي في الفرق من هذا ا ل عندهم ص ر ر ي د و ه ا ولكن ت ج ع ن د انحراف ا في باب المعتقد وذلك إ ن دل ف إ ن م ا يدل على أ ن مجرد العلم لا ينفع بل قد يكون عندهم حتى خلل في الفهم قد عندهم يكون في حتى الشاهد من الكلام أ ن هذه المجالس ليس المراد منها حفظ المسائل وتطبيقه على, على الجوارح وفي سائر شؤون ا ل ح ي ا ة و ا ل أ م ر في هذا الباب أ م ر عظيم م المخل ماذا فإن فإن الكفر بخلاف هذا وهو به عليه الباب باب التوحي ا ل ل خطير يخشى كثير و ع ف إ ن ه فان ص ح ب ه قد لا يصل به ا ل أ م ر إ ل ى مدى الى هذا الى هذا دلال ولهذا كان ا ل ا ع ت ن ا ء بهذا العلم أ م ر ع ظ ي م فهو المنجي في الدنيا و ا ل آ خ ر ة و تاركه و ا ل و ا ق ع في ما ي خ ل ه هو على خطر هذا في متعلق ماذا ب م س أ ل ة تعلم ماي سمى ب مسائل التوحيد و ت د ا ر س ه و تعليم ا ل أ م ر ا ل آ خ ر أ ن هذا العلم هو علم التوحيد ليس خ ا ص ة ب ط ا ئ ف ة دون أ خ ر ى بل هو خطاب لجميع المسلمين رئيسهم ومرؤوسهم عالمهم و ت ع ل م ه م ذكر ه م و أ ن ث ا ه م ولهذا كان حري على كل من وفق إلى الخير وكان قاسدا وقته به أمر يتعلق التوحيد مع نجد كثير من ع أ ن نجد ا مميزات اهل التوحيد أ ن ه م جعلوا شغلهم ا ل ش ا ق ل هو ا ل د ع و ة إ ل ى التوحيد لا أ ن ه مثل باقي العلوم م مرة كما من سلوكهم دروسهم ولائهم وبرائهم وفي تصرفات بعض ما المنتسبين التي برات حال الفرق وهذا تصرفات ل تدكى وتنسى كثير يظهر في وفي وفي وفي ي قد هو بعض إ اهل التوحيد عندهم أ س و ا ل م س ا ئ ل و أ ص ل ا ل أ ص و ل و أ م الباب هو علم التوحيد فعليه يجتمعون و ع ل ي ه يدعون وإليه وعليه يوالون ويعادون وشغلهم ه و الشاغل وغير ذلك هو مكمل للتوحيد فإنما الفقه وإنما وإنما على أحوال فمذهب إ ن ا يدرسون اهل ل القلوب ف السنه والجماعه هو ان كل شيء سواء كان من علوم الوسائل أ و علوم الغايات كله مما يحقق هذا التوحيد ف إ ذ ا لم يكن ا ل أ م ر كذلك فلا خير في هذه العلوم إذا كان دراسة النحو وليس إ ل ا للنحو لي أ و لغير ذلك من الغايات وليس للتوحيد في نصيب فهذا لا ينفع قد لا ينفع صاحبه ا الحديث ومثل ذلك الفقه إذا كنا ندرس الفقه ولا نعرف كيف يكون هذا يعني العلم دراس الفقه مما يعيننا التوحيد فنحن ما درسنا الفقه حق الدراسة ومثل ومثل يكون وهو علم ذلك ذلك كيف نعرف تحقيق فنحن حق ندرس ف أ ه ل ا ل س ن ة مما تميزوا بها انهم جعلوا جميع العلوم ا ل ش ر ع ي ة هي مما يحقق هذا التوحيد السنة باعتبار وإلا الأمور وهذا هذا وإذا السنة خادم ونقول أهل السنة أي باعتبار منهجهم وإلا قد يكون في من يخل خلل ليس, بغريب وهذا ليس بغريب لكن قد يكون هذا عن جهل وإذا علم تعلم فأهل السنة كل علم هو خادم لعلم يكون يكون يكون هو أي فيهم في بغريب قد قد قد منهجهم من عن بهذه بعضهم التوحيد ولو كان علم الفقه ف إ ن الفقه هو مما يحقق به ا ل إ ن س ا ن ماده ذ ا ا يحقق ي ح به علم ل ت و وتوحيد و ماذا؟ ا ل ل أ ي التي ينبغي التنبيه عليها الشيخ عليه اختيار ة من الأمور لماذا محمد رحمة اخترنا بن هذا الكتاب؟ كتاب الوحاب الله هذا الكتاب هو كتاب الشيخ محمد ابن عبد ليس إ ل ا ل أ ن هذا الكتاب قد حضي بالقبول عند العلماء وفي هذا الكتاب مميزات ع ظ ي م أ ع ظ م ه ا أ ن صاحبه قد سلك في ذلك مسلك المحدثين فلا تكادون تجدون في مسائل هذا الكتاب وابوابه إ ل ا الحديث و ا ل آ ي ة وقل أ ن يذكر بعد أ ق و ا ل اهل العلم والغالب عليه أ ن ه سلك في ذلك مسلك اهل الحديث فيذكر ا ل ت ر ج م ة أ و الباب ثم يدلل على ذلك بايه آ ي حديث ة أو ل الآخر أ أ م ر او الكتاب ت ل لا ي حديث ع ا ولا ت ب ا ل أ م ر ا ل آ خ ر أ ن ه أ ت ى على جل أ ب و ابواب ا ل ت ح ي د أتى على جل أبواب التوحيد فما تجدونه متفرقا في كثير من الكتب قد جمعه الشيخ رحمه الله عليه ر التفسير من من المقبولة النقولة ولكنها خلال يأخذ لا ولا في الأحاديث وجل كلها الأحاديث عليه الأحاديث أحاديث كتابه كلها من الأحاديث المقبولة. قد في في بعض الأحاديث ولكنها ليست أ ص و ل ا في الباب حتى لو أ خ ذ عليه بعض ا ل أ ح ا د ي ث التي قد يكون تتجاذبها أ ح ك ا م المحدثين بل لو سلم ب أ ن ه ا ض ع ي ف ة ل ك ن لا تكون أ م ا في الباب أو ن ه او أصل في الباب بل قد ن انها كان ضعيفا فإن ع م م م يشهد له أو م ع ن اصل ه ه مما قد ي ش الأحادث في الباب ه ولهذا متكامل مبارك ولهذا كتب الله له القبول ولهذا من أ س ب ا ب اختيارنا هذا الكتاب ما سبق ذكره وكذلك أ ن هذا الكتاب مما اعتنى به العلماء وهذا أمر مهم هذا الأمر مهم في هذا العلم وفي باقي العلوم وذلك الفنون شروحه وكتر الاعتناء به والاعتناء قد يكون مهم هذا مهم هذا عليه به إذا الذي الأمر العلم باقي الطالب أراد بالكتاب الاعتناء أمر أن أن أن من كترت يسلك على في في فن ينبغي يعتني قد صنوف شتى إ م ا أ ن يكون بنظمه و إ م ا بشرحه و إ م ا بتهذيبه و إ م ا بالتعليق عليه و إ م ا بانتقاذه ل ا د ه أهل به فكلما كان الكتاب مما عني أهل العلم به كان العلم بطالب العلم مما م حريا ا عني ا أن يعنى ب وذلك وإذا وإذا إذا هذا ذلك ذلك هذا الشرح في ذلك الشرح وإذا فاتت المسألة في ذلك المكان في المكان الثاني وإذا أشكل عليه شيء في هذا الكتاب في الشرح الأخ أنه فاته فاتت في في في في في في شيء شيء يجد يجد يجد ف هذا الذي ينبغي على طالب العلم وهذا عام في كل العلوم سواء كان في ذلك علم الحديث أو علم او ل ن ح وغير ولكن ذلك تجدون أهل ل تجدون ا علم م ث ل النحو يعتنون بكتاب ا الرومية مع أ ه قد ألفت علم ل في كتب كثيرة ا ن لكن لما كان يسير في يعني سهلا في عرضه وفي تقريراته شرح الناس له ونضمه وغير ذلك الصواب سلوك الجد كان وكتر كانها ونضمه من ماذا؟ يسيرا تقريراته في وفي وغير عرضه شرح طبعا سلوك جاده العلماء ماذا في النحو وهو الاعتناء بهذا الكتاب ومثل مقدمة ابن الصلاح فإنه ترون أن غالب اعتناء العلماء هو بهذا وعنه وألف وهذا مقدمة العلماء العلم عامة جميع كثرت ذلك الصلاح غالب الكتاب ألف قبله وألف بعده. فينبقى على طالب العلم, وهذا نصيحة عامة في جميع العلم. يا طالب العلم بما كثرت في كل بهذا بالكتاب قد وقول الاقتصار نصيحة ابن اعتناء يا بما بعده فينبغي فإنه أن أن تعنى في في كثرت شروحه وهذا وقول الاعتناء يعني الذي ففرق بين الاعتناء والاقتصار الاعتناء هو أن يكون ه ذ المحط هو ا أو ه ذ اما الرحل الذي تدور عليها تدور أ الاقتصار فلا نقول الاقتصار هذا من تحجير الواسع لكن نقول هذا الكتاب الذي تراه في فن من الفنون قد عني به. نقول يلا كذلك أن تتوسع ماذا في باقي الكتب والمتون والشرح فهذا مما يوسع المدارك ويرفع الإشكالات ويزيد في الفائدة والبركة فن من عني اعتني ومن اعتناء أن قد باقي تتوسع يوسع ويرفع ويزيد هذا تراه به به به فهذا ماذا مما في في في من ا ل أ م و ر ا ل م ه م ة التي انبئ عليها وهو ل ل ع ا ت ك ن إن شاء الله من آخر ا لم أ و أو ر ر بإذن الله, الله آ خ يدرس كتاب التوحيد هل يمكن أن نقول بأن بأنه ما حقق هذا هذا جاهلا رأسه بأنه ظهر هذا فهذا نقول الأمر العظيم قائل لا إلا ولا قال لا التوحيد إلا على ظهر هذا الكتاب فهذا رجل مبطل يمكن يكون يدرم يخرج يحقق ما معاندا مغرضا ما من فمن أن أو أو حقق ان قصد ب أ ن ه لا يحقق إ ل ا على ظهر هذا الكتاب لكن نقول هذا الكتاب مما يعين لكن من قال بذلك لازمه أ ن ه قبل ت أ ل ي ف هذا الكتاب فأن الناس, فان الناس ما حققوا التوحيد وهذا لازم له لا م ح ا ل بل إ ن التوحيد قد حقق في أعظم الكتب وهو كتاب الله وفي س ن ة النبي عليه الصلاه والسلام وقد أ ل ف في علم التوحيد كتب ك ث ي ر ة و ع ظ ي م ة أ ل ف ه ا جلة من العلماء لكن ما اخترنا هذا الكتاب إ ل ا أ ن ه كان ميسرا جامعا لكثير من المسائل فأن الفادح فإن بأن رأسها كتاب الله جل والأمر الأخير إن شاء الله حتى لا أطيل نقول يكون من يكون من إن إخواني تحقيق تحقيق التوحيد التوحيد وعلى وعلا إلا الكتاب الغلط الكتب الله جل الله لا على بدراسة بغيره كتاب حتى هذا شاء وهو أ ن ص ح ك م ونفسي ب م ر ا ج ع ة القلوب في باب ا ل إ خ ل ا ص ف إ ن النفس أ م ر ت م بالسوء والقلب يتقلب على صاحبه في المجلس الواحد أ ك ث ر م ر ة بل في ا ل م س أ ل ة ا ل و ا ح د ة أ ك ث ر من م ر ة فينبغي م ا ذ ا الاعتناء ب ا ل إ خ ل ا ص ف إ ن في ا ل إ خ ل ا ص الخلاص وفيه ا ل ب ر ك ة ف ب ا ل إ خ ل ا ص تحصل ب ر ك ة في العاجل و ا ل ا ش فانصحكم ونفسي بتقوى الله و ا ل إ خ ل ا ص ولا تنسوا أ ن تدعوا لنا بالتوفيق و أ ن يبارك الله في هذه الغرفة المباركة وأن يعيننا مع الملاحظة أنه قد يقع انقطاع في بعض الفترات في الصوت لكن إخوانكم مسألة لكن على حرصا في في مع منهم بعض وأن أنه يقع قد حصول ا ل ف ا ئ د ة ف إ ن كل درس إن شاء الله سيكون موجودا على المنتدى إن إلا فإن الإشكالات أن يوفقنا يكون بالتناصح وينبغي أن تناصح فتكون النصيحة واللين عن شاء الله الأمر الآخر الله جميعا لما فيه تحقيق هذا الأمر العظيم ولا المتكلم بالرفق باب الأسئلة عن طريق الرسائل المكتوبة أسأل ذلك للخطأ وكذلك فيه هو عرضة طرح طريق تحقيق وقد فتح ونقول له اربع على نفسك فان صاحب الحق يبارك الله له في قوله وعمله فاعنا على الحق وادعونا له وان شاء الله ت ج د و ن لهم آدان ص ا غ ي ة ب إ ذ ن الله و ا ل أ م ر ا ل آ خ ر انصح إ خ و ا ن ي ب أ ن يستعينوا بما لهذا الكتاب من شروحات ح لهذا الكتاب و إ ذ ا جمع ا ل أ خ الطالب والمتلقي و ا ل أ خ ت الطالب و ا ل م ت ل ق ي ة بين هذه المجالس وغيرها من شروحات أ ه ل العلم ا ل م س م و ع ة والمقروءه فسيحصل له الخير الكثير